انا العابد الذي كسبا ذنوبا وصدت الاماني ايته أن وانا العابد الذي يضحى حيينا على الذلات فيه قلقا سبا ذنوبا وصدت جبل قلبي ايتهوبا أن انا الذي اضحى حزينا على سلاتي بالغلق الكثير انا العبد الذي سطرات عليه صحاء فلام يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سراً فما للآن لا أبد نحيبا أنا العبد المسيء عصيت سراً فما للآن لا أغدن حيثا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدت الأمان أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا عبد المول مفنط ضاع عمري فلما را الشبيبا المشيبا انا العبد الغريق بلوج بحر اصيح لرب ما القى مجيما العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا كذيبا أنا العبد سقيم من الخطايا وقد أقبلت أن تمس الطبيبا أنا العبد شريد ظلمت نفسي وقد وافيت العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت فابكم منيبا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوبا أنا اشتركوا في